جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ودفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به هل يدخل فيه الشرك الأصغر هذا فيه خلاف بين أهل العلم هل الشرك الأصغر داخل في عموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أو أنه ليس داخلا والأقرب من أقوال أهل العلم الله تعالى أعلم أنه داخل لعموم الآية لكن ليس معنى ذلك أن من أشرك الشرك الأصغر يخلد في النار لأن الشرك الأصغر يختلف عن الأكبر في الحد والحكم يختلف عنه في الحد والحكم ومعنى ذلك أنه يعذب عليه يعذب على الشرك الأصغر لكنه لا يخلد في النار إلا من كان مشركا الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام وإلا فإن الشرك الأكبر بينهما والاصغر بينهما فروقات كثيرة يختلفان في الحد وفي الحكم حد الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه سبحانه وتعالى وحكم صاحبه الخلود في النار أبد الأباد أما الشرك الأصغر فأمره ليس كذلك ومن أهل العلم من الحقه بالكبائر واعتبره غير داخل في عموم الآية نعم صلى الله عليه كذا يسأل عمن مات وهو مصر على كبائر لكن لها تعلق بالغير كالسرقة الظلم الزنا فنحن نقول تحت المشيئة لكن من تعدت إليهم هذه المعصية ما حكمه لتؤدن الحقوق يقول عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة في حديث المفلس ذكر عليه الصلاة والسلام أن قال أتدرون من من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وانتهى كعرض هذا خمسة اشياء ذكر عليه الصلاة والسلام فيؤخذ من حسناته فيعطون فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار فالقصاص ورد المظالم هذا دلت عليه دلائل كثيرة في الكتاب والسنة نعم كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا فحما وبين قوله إن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود نعم ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النار لا تأكل مواضع السجود من بني آدم يعني الجبهة والأنف والكفين والركبتين وطراف القدمين هذه لا تأكلها النار وقوله عليه الصلاة والسلام أن النار لا تأكل مواضع السجود من بني آدم دليل على أن بعض المصلين يدخلون النار دليل على أن بعض المصلين يدخلون النار وأن النار لا تأكل مواضع السجود تكرمة من الله سبحانه وتعالى وتشريثا لمواضع السجود ولا تعارض بين هذا الحديث وبين كونهم يكونون فحما